ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسحين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل من خيل ولا ركاب